بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش لإله في قريش, لإله في قريش, لإله في قريش إله فيهم مِرَحَ لَنْ تَشْتَئِيَ الصَّبِ إِلاَّ فِي مِحْلَةِ الشِّتَاءِ وَالصَّبِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْنِ এলি অপায় হুম ডু অবী ও <Nimkow>